يرو اتغرب وتعالى انا روحي معك انا هفضل عايشه لهوانا وانا بستناك ساف واتغرب وتعالى انا روحي معك انا هفضل عايشه لهوان وانا بستناك واحلم واتمنى تجري ليا ترجع لي ويبقى الكون جنة وفي حضني تنام في بالك بتطفي الدنيا وانا بفرحي وفي غيابك بحسب الثواني ترجع لي في يوم